ولا بئس ما شروا به عنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآية يبين الله تعالى أن قوما من بني إسرائيل اتبعوا ما تتبّ الشياطين وعلمون كسلهم، وكان الشياطين تتبّ تتلو ما تتبّه من أنواع السحر، بل ومن أنواع الكفر أيضاً. وتمليه على الناس بما تلقيه في قلوبهم من ذلك وقوله على ملك سليمان لأن سليمان عليه الصلاة والسلام قد آثى الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناع وهواص وسليمان هو ابن داود وهو من أفضل أنبياء, أنبياء بني إسرائيل وهو من بعد موسى في بأزمينة طويلة يقول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السحر يعني أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يعلم الشياطين ما تتلوه من السحر فيكون بذلك كافرا بل هو عليه الصلاة والسلام نبي رسول معصوم من الكفر وأسباب الكفر ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ومن كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر والصحر بالشعوة وتعاء الشياطين والاستعانة بهم على إذاء الخلق نوع من الكفر ولهذا قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعني أن ما أنزل على الملكين ببابل وبابل اسم كان والملكان أحدهما هاروث والثاني ماروث وهما ملكان من الملائكة نزلهم الله عز وجل إلى الأرض لاختبار الناس يعلمان الناس سحر بأمر الله عز وجل ولكنهما كما قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلم الناس منهما على بصيرة وعلى علم يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من السحر وهو ما يسمى بالعطف والصرف وهو نوع خبيث من أنواع السحر ومن أشد أنواع السحر ضررا حيث يفرق به بين المرء وزوجه ومن المعلوم أن الصلاة بين المرء وزوجه من أقوى الصلاة كما قال الله تعالى والله جعل لكم أنفسكم أذواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهؤلاء, فهؤلاء الملكان أو فهذان الملكان يعلمان الناس ويقولان إنما نحبطنا فلا تقفوا ولكن بعض الناس يصمم على أن يتعلم وهذا من اختبار الله عز وجل لعباده فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين مرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي أن ما يحصل من الضرر بالسحر صادر عن إذن الله وإرادته عز وجل ولو شاء الله تعالى لم يؤثر السحر شيئا ولهذا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني يتعلمون من السحر ما هو ضرر لهم في دينهم ودنياهم ولا ينفعهم وإن قدر أنهم ينتفعوا به في الدنيا فإن ضرره أكبر من نفعه قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني علم هؤلاء الذين أصروا على تعلم السحر أن من اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له في الآخرة نصيب وذلك لأنه أتى الكفر والكافر ليس له نصيب في الآخرة إنما يمتع في الدنيا كما تمتع الأنعام والنار مثولة قال الله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون في هذا قدر لهذا العلم الذي تعلموه وأنه جدير بالدم والتقبيح ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ذا بئس ما باعوا به أنفسهم وهو هذا السحر الذي تعلموه ثم قال لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من لو العلم لعرفوا قبحه وأبادوا عنه ولم يحاولوا تعلمه هذا معنى الآية إشمالا أما ما يستفاد منها من الحكام والفوائد فكثير بل أما ما يستفاد منها من الحكام والفوائد فكثير ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر الشياطين المسلمين وامتحن الناس الناس بهم لقوله واتبعوا ما تتب الشياطين على ملك سليمان ومفائدها وأحكامها أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكفر لكف هؤلاء الشياطين الذين تعلموا السحر وصاروا يثلونه ويقونه على الناس وذلك لأن الانبياء معصومون من الكفر والشرك ومن فوائدها أن العمل بالسحر كفر لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا ومن فوائدها أن تعليم الناس السحر من الكفر لقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والسحر نوعا النوع الأول سحر الشياطين الذي يكون في الاستعانة بهم والتعود بهم والتجاه إليهم وهذا كفر لا شك فيه والثاني سحر بالأدوية والأوراق والأشجار وما أشبه ذلك مما لا علاقة للشياطين به فهذا لا يصل إلى حد الكفر لكنه محرم تحريما شديدا لما يحصل فيه من الأذية والضرر على الغيث وإذا ثبت السحر على شخص فإن كان من النوع الأول فإنه يقتل كفرا وردة وإن كان من النوع الثاني فإنه يقتل اتقاء شره وأذيته على مسلم نسأل الله تعالى أن يقينا وجاكم باب الشر والحلاك وأن يظهر مجتمعنا من أهل الشر والفساد إنه قري ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسنتكلم إن شاء الله في حلقة قادمة على ما بقل من فوائد هذه الآية الكريمة